بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومنه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 فرسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون خَتَمَ الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم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 إذَا لَقُل الذي نَ آممَنوا قالَاُ آممَن وَإذاَا خَلَو إِلَ شَيَطينِهِمْ قالَاوا إِ مَعَكُمْ إَِّ مَا نلَحْنُوا سْتَهْزِئُون أَلَّهُ يَْتَهْزِئُ بِهِم وَيَمُدُّهُم وَيَمُدُّهُم فِي طُيَانِهِم يَعمَُون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 وَإِذَا اُظْلِمَ عَلَيْهِم قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَابَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا الناس 17. وَلَا سُعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 18. الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءَ لَنَاكُمْ فَلَا تَجْعَلُونَ اللَّهَ أَنْتَ دَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ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 وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا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 فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا مَا ما علمتنا إنك أنت العليم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 اني اسرائيل نذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي واوفوا بعهدي اوف بعهدكم واياي فرهبون وامنوا بما انزلت صدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به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 وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأورقنا آل فرعون وأنتم تنظرون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 عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُنْتُمْ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا وَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بِغَضَبٍ من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون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 ذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفساً فادراؤتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم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 قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون او لا يعلمون ان الله يعلم ما يسر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 وَإِذْ أَخَذْن مِيثَاقَكُمْ لا تَسفكُونَ دِمَا كُمْ وَلا تُخْنِجُونَ أَ فُسَكُم مِن دَارِكُمثَُّ أَقَرتُم وَأَنتُمْ تَششهَدُون ثَُّا أَتُمهَا أُول إتَقُتُلون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 فَرِيقًا كَذَبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِم فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ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 بِئْسَمَا اشْتَرَو بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى من يشاء من عباده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 قصَدِّقَلّمَا مَهُم قُنْ فَلِمَ تَقُتلونَ أَم بِهَا أَ اللهَّهِ مِنْ قَللُ إِن كُ تُم مُؤمِنِين وَلَقَدْ جَ فَقُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا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 قل من كان عدوا لله جبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه مصدقا لما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 وَماَا كَفََس لَمَان وَل إ الشَّطينَ كَفَرُعَِّمونَ الناساسَ الصّحر يعَِمونَّا سَِّحرَ وَما أُزِ لَ على المَلَكَينِ بِبابِله وتَ وَما رُوط وَماَا يُعَّمَانِ مِن حَدٍ حتىَ يَقلَ إِ ماَا نَحْنُ فِتنةُ فَلاَا تَكْفرط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 ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من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 كان هودا او نصارا تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين قل هاتوا برهانكم صادقين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 وَقالَاةِ يَهُود وَلَْسَةٍ النَّصَارَ على شَيُْ وَقالَالَة النَّصَارَ لَْسَةِ اليَهُود علىى شَيّْ وَهُم يَتْلون الكِتابَ كَذَارِكَ قَالَ الَّينَ لَا يَعلممُونَ مِثْ قَوْلِهِم فَلَّهُ يَحُّمُ بَيْنَهُم يَومَ الْ القِيامَةِ فيِي مَا كَوا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 سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول لو كن فيكون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 وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ مَا لَكَ مِنَ, من وَلَا نَصِيرٍ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 كُرون يعمَةََِّ أَن عَمْتُ عَلَكُم وَأَِّي فََّْلتكُم على العالممين وَاتَّقُوا يَوْمَ ل تَجز نَفْسن عَن نَفْسن شَيْئأَ وَلَا يُقُبَلُوا مِنْهَا عَدْلُ وَلَا تََعَا شَفَ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 وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخدوا من مقام إبراهيم مصلا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي, أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود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 وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَرَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ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 يَا بَنِي يَنَّ اللهَ اصْطَفَا لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قاد نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق اله واحد اله واحد ونحن له مسلمون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 فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبَغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبَغَةٌ وَنَحْنُ لَوْ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَانِينَ في الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون ام تقولون ان ابراهيم و اسماعيل و اسحاق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 وَإِنْ كَانَتْنَ كَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ عَدْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبَلَةً تَرْضَاهَا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 الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريق منهم لا يكتون الحق وهم يعلمون الحق من ربك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهه هو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 وِنْ ححيثُ خَرَدةَ فَوِّْ وَجههك شَقَرَ الْ المَسْتِدِ الْ الحَرَم وَحييثُ م كُُم فَولوجُ وَكُمْ شَقََم لِعَل يَكونَ للِنَّاس لِأَلَّا يكُونَ للِنَّاسِ عَلَكُم حَجةٌ إَِّا الذينَ وَلََموا مِنْهُم فَلاَا تَرخْشَم وَخْشَون فَل تَخْشَو وَخْشَونِ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 ودِمَقتَلُ فيِي سَبيد اللههِ أموات ببلْ الأحي وَدكَِّ تَشعرون وَلَ نَبلل وََّكُم بِشَيءم منِ الفَووفِ والالْجُورِ وَنَقص منِ الأموال وَنَقص منن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 إن في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تدري في البحر والفلك التي تدري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض فأحيى به الأرض بعد موتها وبس فيها من كل دابة وتصريف الرياح, الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض آيات لقوم يعقلون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 يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ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 فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور مَا إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به, ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله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 ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى وآتى المال واليتامى والمساكين وابن السبيل والساائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة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 يَا أَيُّوا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى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 الذين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدلوه بعدما سمعوه فانما اسمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم فمن خاف من نص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم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 قال فمَن شَهِدَ مِنكمُم الشهْرَ فََْصُم وَمنَن كانَ مريضٌ أَ على سَفرٍ فَعدة مِن أي مِن أخَر يريد الله بكم الُسْرَ وَلاَا يريد بكم الُْسرَ وَلتُكممِلُ العِدةَ وَلتُكَبّر الله على مهدكُم وَلاعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستديبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرفدون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 قُل وَلا تَأْكُنُ أَمْوَالُكُمْ بَيْنَكُمْ بِالِهَاطِرِ وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ أَتَأْكُنُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالِاسْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِرُؤْيَةٍ تَأْتُونَ بُيُوتَهُمْ ظُهُورَهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى وَأْتُوا الْجُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ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 حتى يبلغ الهديو محلا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام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 الله سريع الحساب واذكر الله في أيام معدودات فَمَن تَعَدَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا اسْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَهَقَّرَ فَلَا اسْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَيَشْهَدُ اللَّهُ فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَدْدٌ خِصَامٌ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِغَيْرِ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دَخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 لا الناساسَُّةَ واحددَةً فَبثَ الله الن بِينَم بَشررين فبعثَ الله الن بِجينَم مَشررينَ وَمذرينَ وأنزَنَ مع الكِتابَ بِالحقَقّ لحكمَ بَنا الناسَّاسِ في مختْتَدَفوا فيِي وَمَختْتَنَ فَ فِي إََّّذينَ أُتُ مِن بعد مَا جاءتم الْبّنة بَغييا بينم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط أَمْ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟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 يتاماه المساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم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 فَيَمُوتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 نسَاءكُم حَرْثُ لكُ فَأتُ حَرْثَكُمْ أن شِئتُم وَقَّم لِأَفُوسِكُم وَاتَّقُ اللهه وَلَمُ وَأَكُم مُلَاقُ وَبَِّرِ المُؤمِنين وَلاَا تَجعللوا اللهه عُرضَةً لأَمَانكُم أَن تَبَر وَتَتَّقُ تُصْنِحُ بَنَ الناسَّ وَ الله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولا كان يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم واللههُ وَفُورٌ حَنِيم للَِّذينَ يُؤْلونَ مِن النِسَ إمْ تَرَبُّ صُربَعةِ أَشّرِم فَإِم فَؤوا فَإِن, فإن اللهَّه غَفُور رحيم.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 وabūlātuhunna haqqu biraddihinna fī dhālika إن arādu islāḥan wa lahunna الذي alladhī 'alayhin nabul ma'rūf wa lil-dhikāli 'alayhin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 ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعيظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم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 ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسرهن.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 فإِنْ أَرَادَ فِي صَالًا عَنْ تَرَضٍ مِنْهُمَا وَتَشَعُر فَل جُنَاحَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَتتُمْ أَنْ تَسَْرْضِعوا أَْولادَكُمْ فَل جُنَاحَ لَيْكُمْ إِذَا سَمتُم ما آتَيْتُم بالِالْمَعرُف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير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 وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الذي بِيَدِهِ عِقْدُ النِّكَاحِ وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن بِمَا بما تعملون بصير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 فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِنَا مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا على الْمُتَّقِينَ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 وَإِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مِن كُلِّ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عليم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 وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَلَتِهِ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَّن كَفَرَ ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ مِنْ قَبْلِ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 أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم فِي رَبِّهِ أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ الله يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَظَهَرَ الَّذِي كَذَّرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 وانبل بالبتمئه عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسد ونظر الى حمارك ولنجعلك ايه للناس وانظر الى العظام كيف نشزها ثم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 وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة مِنَ الطير فصرهن إليك Thüm ajal ala kulli jəbelin minhun nə jəzəə Thüm ədعuhun nəyətiyinək səعyə Wağlam ən Allah əzizun مثَلُ الذيينَ يُم فِقُونَ أَمولَهُم فِي سَبين اللهَّهِ كَمَثَلِحَبَّةٍ أَم بتَت سَبَع سَناابِ فِي كُلّسُ بُلَّ أَتُ حَب واللَّهُ يُضاعِفُ لِمَ شَ واللَّهُ اسِعٌ عَليم. الذيَّذنَ ي فِقُونَ أَمولَهُ فِي سَبيل اللهِ ثَُّ لا يُتْبِعونَ مَا أَم فَقُومَن النَّ وَلَا أَذَلهُم لَهُم أَجرُهُم مندَ رَبِّهِم وَلَا خَوْفٌ عَلَيهِم وَلهُ يَحزَنون.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 لا تُعْطُونَهُمْ صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا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 كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَقَلّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِّنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا, فأصابها إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ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 KələdirNetirə idə Ehdə أَن solus drop Nu hər və və Works oests Shah sheiipher ekərəb xə İəmişəlik�lərəy indirə atfirəク 읽它xəsiyyəク xəshləości əstudul təşəcədihlükə əbul الحكمة من يشاء ومن يُؤْت الْحكمَةَ مَشَاب وَمَي يُؤتَ الْ الحكمَةَ فَقدَد أُوتَ خَيرًا كث وَماَا يَذكَّر إِللا أُل الْ الأبابَ وَمَا أَ فَقُتُم مِن نَّفَقَ أَْ نَذَرتُم مِن نَذْرِم فَإِنَّ اللهَّه يَعلممُه وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ يَأْتُبِ إن الصَّدَقَاتُ فَنِعْمَ مَا حَصَلَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ, ويكفر عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ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 يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يحب كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ لَهُمْ هَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يحزنون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَى إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ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 فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إلى أجله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 وَأَشحِدُ إذَا تَبَا وَلَا يُض الرَّكَاتِبُ وَل شَهيدَ وَإِن تَففعلوا فَإِهُ فُسُوقُم بِكُمْ وَاتَّقُ اللهه وَيعَّمُكُم الله, الله واللههُ بكللّ شيءَي عليم وَإِن كُنتُم على سَفرَر وَلَم تَجد كاتِبًَا فرَِحَا انم مقبوضه فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن اماته فليؤدي الذي ائتمن امانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه اثم قلب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 لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُآخِذْ مَا إِن نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا Rəbbə nə vəla tuhəməlnə mələ təaqətə ləbihə, və aqfə ənə və aqfərləna və arhəmə, əntə məvlənə fə anصırnə alə